وَأُلَيْكَ هُمْ وَقُودٌ نَارُ كَذَبْ بَأَلِفِ الرَّعْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمْ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 والله عنده حسن المآب قل آو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وَأَزْوَاجُهُمْ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَأُفِرْ لَنَا دُنُوَ بَنَا وَقِنَا عَذَابًا نَارٌ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 فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن استبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاو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 ويقتلون الذين يأمرون بالقفط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسّنَنَّ إلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 لا يستخذ المؤمنون الكافرين أوليا أمن دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه قال رب هبني من لدنك ذرزية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرة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 اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين قال سَرَبَبِ أَنَّ لَيَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْتَسْنِ بَشَرٌ قالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والسورات والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أن فَإِذِ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ <سؤال> كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومفدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض له حرم عليكم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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونكروا ومكر الله والله خير الماكرين إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصف الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ثَعَالُوا إلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 هؤم هؤلاء إحاجة في ما لكم به علم فلما تحاجون فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنْ تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتفقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا قلق لهم في الاخره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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيئين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما آتيناكم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 قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتِي بَرَأَهِ مَحَلِّفَوْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إقوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُهُ إِلَّا الْمَنْ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبئاء بغير حق ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِيهَا فِي هذه الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يُنْكِسُوهُ فَأَهْلَكَتْهُ وما ظلمهم الله ولكن آكثهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا بضاعة من دونكم لا يألونكم خبأ لو ود ما عنتم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 17. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَظُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضبكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا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 إن تصبروا وتستقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ضرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا الا يضاعف فواستقوا الله لعلكم تفلحون واستقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحط الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله روس أَفَإِمَّا تَأُوْقُتُ لَقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَقَلِّبَ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إلا أن قالوا ربنا أفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 إذ تصعدون ولا تلولن على أحدٍ والرسول يدعوكم في أقرانكم فأثابكم غمّ بغمّ لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 vad var ifat uppade ämmet, hum, hum, hum, jag vonnonabillän, jag var all haft, jag vonnallgängliga.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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِن مِتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ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 وَمَن يَغْلُ الظَّأْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ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 أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام مبين أولما أصابتكم مصيبة مبينة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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا اخوان لهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 فَطَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 عليه حتى يميز القبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 سنكتب ما قالوا وقس لهم الأنبياء أَبْعَيْرِ حَصْوٌ وَنَقُولُ ذُوَقُ عذاب الحريق ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولئد خلَّنَهم جَنَّاتٍ تَجِري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغْرُو نَكْتَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ